حصريا على موقع دي جي يا ديني يا ديني سيدي يا يا وقودي انا مش ما انا حمو مكا لسه اللي زولي هنا جينا حكيت بكتر خد يا ورني وقعد فينوم شوفت الرعب فعنه لما لقاني بتوص دحبتني أقوى عيل سول الارض يطلع شر شكلك قبل ما تيجي أبلقي تتعارك لبست كل شيء صغر تريش تتخ حسيت تخ عشان بيتخ مسج زج زوار خلت سج أولك من الدفاع ميز غيري مش تأخذ لون قار ياللي طاير في الهواء ينزلني لعبة سوا نيا ما مستوى لا عايش دور جرامي حرم انا اسملك دوكا خطة شافية باروكا وبازوكا في الساكسوكا اخلع منه قدامي ولا ولا ولا يدري سوينج لسهل المسهل شوفلك يا شادا ايدي الميبوس تنسيبه يا اصفر علشان اسمي بزاولة او مظلوخ ام انت مرخي واعطي فخي دماغي ملعونا كنتي السر ملاشتك مرسمي انتاج ع الرم انا فيونا دايره دي المنتزه منضر حرزه حيزه شارع محمد عطيه وخشعشيه تسحب هنا تترزق زلزال اسكندريه فرحتو ديمليونيه فرحه خويا حوت اطقش الدعوه عامه غزه رسميه حوت اطقش كيك اسكندريه انا اسمي نزرزره وجودي بيعجررر انا مش متذكره انا انت يا سعلوم انا ست يكسر سيطاك و مبوز نفس ايداك انا عمك سيت سيداك اعايش اعيش اتملوك بيسي مجانزارة مبجبش الورا انا عظمه فبلدي و مالك انا انا بديرتي سفح اتتي مولود في دكان و مقارب مولود عالحكاة و عارقوالك مش على صوت الزغرين مش اتسلحي تتميس تتباك ولعدكش انت في شنطتي ماري سفى الكلب الماني اكتب عدني عيل واتي ودني فيك اتفراج المخابات حما وعدنا قصت سكاة خانك ما توقفش ودناك اخرس ماتوهار معاكي <تصفيق> سميني في ملكي وميري معاه على خط النار بيفوق <تصفيق> جنا وبلوه وقعدته حلوه مرز منك ساسي ومظبوط صاحبه <تصفيق> اصيل ومالوش بديل يا ليلى احذروا لا يترجم <تصفيق> نديد مين يابا مش شايفين دي حيال بلالين مفوخه حبك في, في سيما يا كسبك كذبك ريمه شكلي اعمل جريمه, جريمة اكل يا قطه شادر امسك نفسي انت علاج مينير السي انت اجمل من نانسي عشيك ابيت الحيطة شكشك كل اجازت تراستي امستي اجمل بنتي بجيلة امرت دي مربعة ادم ربع على قلبي مفيش تاني غير والكش رازي في يدي بترازي مجنونة وكرزي ومقفش اقوتي انا لفت الارض ما شفتش حد فادبك ولا فحلاوتي منتزكيتي يا عامي منظرة بركة نسي وعريسنا ندى المهم حد طقش الشياكة حد طقش فرحته خربنا في ديريته اخويا سنت حديته شيك بدل على قضاء حتى لانا انا ينوى السعلي بقايد عمر المجيك المحارب عمر المجيك الملك الاخ الثالي قال الله غالب عقارب مر تطعش مرياسا مخصوص المساق راجل على الارض انو اجادر انت اسمك ماركه و اتشرف اي حال يلعبكم فرضاني خلصنا انا اريح اكوي ما زين الفرن سوي انت سادفة علينا قدامه هو لابنك تاينتشا اصدل الطريشا واجديك كوكينا سن اسلح ومساقول من اخزر بيسول عد نور المتادور اي حملة يبينك احمل مصر يا غالي انت مهامك عالي معندي دي اوي اسمك يرعي بخيس حمد تخابه جيش جاي شديد مكه رمزك أحمد حصريا على موقع نتيجه